لا تخليني وتروح لا الروح على موج In the تعرف انك اني في حقك خطيت وعارف انك يا ما سامحت ونسيت, ونسيت هل كثر قلبي يبي لو تعرف وش كثر حبيك حتى من خطا بكره سامحني. لو تعمد واغلط واخلط حقك صالح لي